الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نكوى إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ونردهم قل ير ا ان تولجوها الطبلا المشرق والمغرب ولا كنرب قد نما نبي الله واليوم الاخر والملائكه والملائكه والكتاب والنبيين واات المانع على حبيب واليتامى والمساكين وبني السبيل والسامعين وفي الرقاب وقام الصلاه واد الزكاه وال عهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والإنسان فمن وفي له من أخيه شهر فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فأيات ذا بعد ذلك فله عداد أليم ولكم في القصاص حياة أيام الباكنا علىكم فاتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وسيّت بالوالدين, بالوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إفنه على الذين يبدلون إن الله سمع علي فمن خاف من او يخمن فأصلح بينهم فلا اذن عليك إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم من يغنوا على سفرهم فعدتهم من وعلى الذين يخذونه في اليد الطعام بسكين فمن تقضع خيرا فهو خير له وأن تصوه خير لكم كنتم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة ليصر ومن كان مريضا عَلَى سَفَرٍ وَعِدَّةٌ بِالْأَيَّامِ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقبلوا العدة ولتجبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أحل لكم ليلة الصيام الرفاة إلى ني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعا فلأستجيبوني وليؤمنوني لعلهم يرشدون. تحل لكم ليلة صيام الرافق إلى نزائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخفانون أنفسكم فتاب عليكم أعفى عنكم فالآن باشرون وابتعوا ما كتب الله لكم وكنوا وشرفوا حتى يبدأ لكم الخيط المبيض من الخيط المسود من الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا نباشروهن وأنتم عاديهم في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تقلوا أبوالهم بينهم منها إلى الحكام وتغلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإذن وأنتم تعلمون إن الله لا يستحي أن يضجب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيكون ماذا يراد الله بهذا مثلا يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يغل به إلا الفاسقين يسألون جعل الأهلة كل هي مواقف للناس والحج وليس البيض ينزل البيوت من ظهورها ولكن البيض رمن اتقى وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحجب المعتدين واقتلوهم حي يتمسهم واخرجوهم من, من حيث وخرجوكم والمتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن عنده فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم الله حتى الله لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والقرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأذقوا سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا بِأَهْلِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فإن حصرت فإن حصرت فما من الهج فَمَنْ حَصَرَهُ فَإِنَّ حَصْرَتَهُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ والأولي أذن في الرأسي ففي من صيام أو صدقة أو نسخ فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرات إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الهج وسمع لإذا رجعتم تلك عشرة ثالثا لمن لم يكن أهله المسجد الحرام واتقوا الله معلم أن الله شديد عقاب وأتموا الحج ونعمرت لله إن أصبت فما استنسر من الهد ولا تحقوا حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان مريغا أو بيادا من ورسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصر فإذا لنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم تجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعيانه أن الله شديد قاد الحج اشهر المعلومات فمن ترى الذين يحجوا فلا وقت ولا خصط ولا جدال في الحج وما تفعلون من غير علم الله وتزودوا فإن طير الزاد التقوى واتقون يا من الباب ليس على ابتأوا فضلا من ربكم فإذا فضلوا من عرفات فأقولوا الله عند المشعر الحرام وذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين كما فيضوا من حيث وفاوى الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيوا المناسك فأقولوا الله كذكركم آباء ذكرى فمن الناس لن يقول ربنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا أكنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب الله سريع الإساب واجل الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين لا يكلف الله نفسا الا عليه من اتقى واتقوا الله علما وانكم اليه تحشروا واتقوا الله علما أنكم اليه تحشروا ومن الناس فإن أجبك قرر في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألب الخصار وإذا تولى السعاد الأرض يرسد فيها ونهد الحرب والنس الله لا يهد الفساد وإذا قيل له فقل الله أخذت العزة بالنفر فحسبه جهنم وله الزهاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ ۗ أَمَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَرْزُوقُهُمْ بِعِبَادٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا في فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَانْذَرْتُم بَعْدَمَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان يطيهم الله في غللين من الغمام والملائكه وقضى لهم وقضى لهم والى الله ترجع الامور سل بني سراء كما اتيناهم من ايات بينه ومن يمنع نعمه الله ممن بها جاء ف الله شديد الحقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرجع من يشاء بغير حساب كان الناس همة واحدة فبعت الله وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحرم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف بإلا الذين ودوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهد من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِدْتُمْ أَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَتَرُوا الَّذِينَ قَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَكْسَاءُ وَالضَّرَّا وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ طَرِيبٍ يسأ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 ثم لا تعلم يسالوك على السهل حرام قتال فيه قل كبير اصطغوا عن شر منك وكفر به والمسجد والمسجد الحرام واخراجا واخراج اهله له عند الله فالنذره اكبر من القتل ولا يزال من حتى يردوكم عن دينكم من استطاعكم ومن يرتدت منكم عن دينه فيبره وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآبرة وأولئك أصحاب النار فيها خالد إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والله هو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ فَقُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَيُضِلُّوكُمْ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ من المفلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمنوا ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتهم أولا تدعون إلى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون ويسألون دعلم أن يضيق فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقرموهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأقولهن من حيث ومرتم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء حرف لكم فأقول حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاتوه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من تبروا وتبتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع عليم لا يواخذكم الله من لهم في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم الذين يؤلون من نساء تربص وربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم عزم خلاقات أن الله سنعر عليم والمطلقات وفربصن بأنفسهم ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم من يكتن ما خلق الله في يرحامه إن, إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولة إن أحق برده إن في ذلك إن رادوا ولهم مخلوق عليهم بالمعروف وللعجال عليهم درجة والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإن ساتهم بمعروف أو تسليح بإنسان ولا نحن لكم أن تأخذوا مما تيبنوهم أشيئا إلا أن يخاف أن لا حدود الله فإن حفظتم أن لا يقيم حدود الله فلا تنح عليهم فحدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأخذبه الظالمون فإن طلقها فلا تأذي له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جنح عليها أن يتراجع لهم ظنا الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلن فهامسكوهن بالمعروف بما عرفوا لو سرحوهن بمعروف ولا تسيبوهن ضرارا لتعتدوا فمن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستقيموا ايات الله حجوا واذكروا نعمه الله عليكم من الإتار والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علي وإذا خلقوا النساء فبلغن أجلهن فلا تعظلوهن من ينكحن أزواجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف فالبنوا فالكم أسجالكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المرور له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا مسعها لا أضار والدكم بولدها ولا مرور له بولده وعلى المرور ذلك. فإن أرادا فصالا عند راض منهما وتشاور فلا تناح عليهما وإن أردتم ما تسترضعوا أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلتم ما آديكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين توقفون أجدروا أزواجا يتربصن بأنفسه من أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل لكم في ينفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرغتم به خقبة النساء أو أكله في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن لا تعدوهن سخا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزبوا وقدة المكاة حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليل لا جناح عليكم إن قلقتم النساء فمسوهن أو تفلعو لهن فريضا ومتعوهن على نسع قدر وعلى المغتر قدر وتاعوا بالمعروف حقا على المغسرين وإن خلقتنوهن من قبليا فمسوهن وقد فرقوا لهن فريضا وقد فرقوا لهن فريضا فنسو ما فرق إلا أن يعفونا ويعفو الذين يديهم عقدة وأن تعفوا مقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إلا الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المصرى وقوفوا لله طالبين فإن خفتم فرجالا ورقبانا فإذا أمنكم كما علمكم الله فإذا أمنكم فالسوء الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون ويبرون أزواجهم وصية لأزواجهم أتى عنه الحول غير إخراج فإنخرجوا فلا جمع عليكم كما فعلن ينفسه لمن معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم هدوث حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا بي سبيل الله وعلموا أن الله سبيل عليم من ذا الذي يغرب الله قرم حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرا الله يقبر ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى المنين بني سرائل من بعد موسى إذ قالوا لنبي جله وعث لنا ملكا بقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم من كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا وقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما انتب عليهم انتبار تولوا إلا قليلا منهم والله عليم للظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا عاب قوم ملك من هو لم من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزادا بسطه في العلم والانجس وزاده بسطه في العلم والانجس والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لم نبيهم ما يتم به ان يتقى في المتاب فبقيجوا مما ترك آل الإنسى وآلها هون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوا لجنود قال إن الله ابتلد بنهر فمن شرم منه فليس مني ومن لم يطعن فإنه مني لَمَّا نَغَتَرُوا فِي غُرْفَةٍ لِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَنَارًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَافَذَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ قَالُوا لَنَا قَاتَلَ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ كَم مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ لَنَا يَدٌ عَلِمَتْ يَدًا كَثِيرَةً ولما برضوا رجاله وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا فرأ علينا صبرا وتفد قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزنوهم بإذن الله وقتل جاء رجاله وآتاه الله منك والحكمة وعلموا مما يشاء ولولا دكر الله الناس بعضا ولا فسدت الارض لفسدت الارض ولكن الله هو الفضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك الرسل قد علم بعضهم على دعوى من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتى عيسى بن مريم بالبينات وهي له بروح القدس ولو شاء الله فقد الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولا لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر ولو شاء الله مضت فلكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا ووفقوا مما رزقناكم من قرن ينتهي يوم لا بيع يوم لا بين فيه ولا حل ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا مله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما قلبه ولا يكون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات لا يؤله حفظهما وهو العلي وهو العلي العظيم لا إجراء في الدين قد تبين من الغيب فمن يكفر, يكفر بالطاوة ولن من الله فقد استمسك العروة المفقى لم يكي صام لها والله صميع علي الله وليه الذي آمن يخرجهم من الظلمات إلى فالذين نفقوا ووليها ان قام يخرجهم من الظلمات الى النور اولئك اصحاب النار هم قادمون الم ترى ان الذي حاجه ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت إن الله يأتي بالشمس من المشيط فأتي, فأتي بها من المغرب فمهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خامية على عرشها قال ألا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله من ثم بعث قال كن لبث قال لبث يوم قال بل إذ تتعامل فانظر إلى طعامك وشرامك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام كيف نمسزها ثم نمسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 أمواله في سبيل الله كمثل حبة ننبة سبع سنة نبيل لسنفلة يتحبى والله ضاعف لنشاء والله واسف عليم الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أداة لهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون قول معرف ومغفرة طيرا من صدق ذي يتبعها أداة الله غني حليل يا أيها الذين آموا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداة كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه افراب فأصابه وامل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ ما كسبه الله لا يهدي طوى الكافرين ومثل الذين ينزمون أموالهم ابثغار مرقات الله وتفريدا من, من أنفسهم كمثل جنة في رب وجل أصابها وامل فآتهم فإن لم يصبها وابرا فقل الله بما تعملون بصير أيضا حذر من تكون له جنة من مخير وعناب تجري من تحتها الأكهار له فيها من كل الثفرات وصابه كبر وله مرية رعفاء فأصابها كبر فرقت. ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنكتوا من طيبات ما كسبتوا مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تنهأوا الخبيث إذ تنفقون ولستم بآخذين فيه. واعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعبكم الفقر ويأمركم بالمحشاء والله يعبكم مغفرة منه وفضلا والله أسلم علي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد حتي خيرا كثيرا يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقد أو نذرهم من ندر فإن الله يعلم فهال الظالمين من الأنصار يتبقوا الصدقات فلما هي وين تخروها وينتخروها وينتخروها الفقاراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى ولكن الله يهدى من يشاء وما تنفق من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وجه الله وما تنفق من خير يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين وفروا في سبيل الله لا يستطيعون غربا في الأرض يحسبهم الجاهل واغديا من التعفف تعرفهم بسيماه لا يسألون الناس الحافاء وما تنفقون خيرا فيمن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والمال وعلى لا تنزلهم أجرهم, أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبر الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى فحل الله البيع وحرم الربى فمن ربه فامتهف له ما سلف وأمره إلى الله فمن عند فولاك أصحاب النار فيها قالدون يمحق الله الربى ويرجي الصدقات والله لا يحق كل كفار أكيل إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم مجرم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الرباة كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم أرسى أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فَإِن كَانُوا مَسْرَطًا فَنَرْضُهُ لِلَّا نَيْشَرَه فَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا سمن قُل لَّكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ فَلَا يَنكُثُ الْكَاتِبُ حَقًّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُقْرَأْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْنَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يُقْسِمُ بِشَيْءٍ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا, لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُرْسِلْ وَلِيًّا بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن فإن لم يكون رجلين فرجوا ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما أن تضل إهداهما أن تذكر إهداهما الأخرى ولا يهدى الشهداء إذا ما بيعوا ولا تسأموا أن تتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله فرق مقشق عند الله وهو أقول الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وأدنى أن لا ترتابوا إلا تجارہا حاضرہ بیمہ بینکم فليس عليكم فليس عليكم زناح ألا تفتبوها واشهدوا إذا تبایعتم ولا نطار وكادب ولا شهید وإن تفعلوا فإنه خسوط بكم فاتقوا الله ویمعلمكم الله و الله بكل شيء عزیم آمن أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلاه ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما فيه على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبضة فإن أمن بعضهم بعضا فليؤذي الذي أمن أمانته ولدت الله ربه ولا تكر الشهادة ومن يكتمها يُلِمُّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ والمؤمنون. كلٌّ آمن بالله وملائدته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أخرانك ربنا وإليك المصير لا يفلف الله نفسك إلا وسعاها لها ما كسبت وعليها ما تسبت ربنا لا توافذنا إن نسينا هو قطعنا ربنا ولا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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل علينا القتاب بحقه صد غلنا بين يديه وأنزل الثوراة والإنجيل من قبله جل للناس وأنزل الفرقان إن الذي كفروا بآيات الله له عدم شديد والله عزيز ودنتقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر يسماعيل وإسحاق إن ربي لسنع الدعاء والذي يدل عليك الكتاب به آيات إن الله لا يخبى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيب هو الذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيب إن الله لا يخبى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيب هو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 ما كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولونا الباب ربنا لا تجربنا بعد إذ هديتنا وأمنا بالذنك رعبا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جاد عننا في اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخفرني عاد إن الذين كفروا لذلك يان هم اولاهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدابر من قبلهم كذبوا باياتنا فاقضى الله بظلمهم والله شديد العقاب كل من كذب فسد وغلبون وتحشرون الى جهنم ذلكم الوعد وقاتلوا في سبيل الله مؤخرا كافر يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصله من يشاء إن في ذلك لعبرة ليولي الأبصار زين للناس حظ الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناقين المبنطرة والذهب والكفة والخير المسومة والأنعام والحرح ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده الرسل المآب قل ألنبئكم بخير ذلك ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها. فيها وأزواج مطهرة ورغوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار الصادرين والصادقين والقالكين والمينفقين والمستغفرين بالأسحار سهد الله أنه لا إله ألا هو الملائك دور العلم طالما بالقصد لا إله ألا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونختلف الذين أوذوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم ومن يقر بآية الله فإن الله سرع الإساب فإن حاجوا فقل أسلموا واجهي لله ومن اتبع فقل للذين أوتوا الكتاب والأمكين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد